واللَّهُ جَعَ لَكُمْ مِن بُيوتِِكُمْ سَكَنَم وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِلأََّ آمِ بُيوتًَ تَسْتَخِف أُونَ غ يَو مَضَعِّكُم وَجَعَ لَكُم مِنْ جُلودِلأَعَِ بُيوتً تَسْتَخِف قَُنَا يَمَضَعننِكُمْ وَيَوْومَ إِقامتِكُمْ وَمِنْ أَصوافِ غَا وَأَوبارهَا وَأَشْعا غَ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيَ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 كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا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 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو منه